تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ تَعْمَلُ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُل إِنَّمَا أَنَا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 قالوا لو شاء ربنا أنزل ملاكا فإن بما أرسلتم به كافرون فأما عدن فاستكبروا في الأرض بالغير الحرف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 fa arsallana عليهم riحًا صر صر في أيام نحسات لنزقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة وهم لا ينصرون وأم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 فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ ربك يسبحون لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا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 فَمَن يُلقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَلُ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بالذكر لما جاءه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 khayru wa in massahu sharrun faya'usun qanata wa la in azaqnahu rahmatam مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنا فلننبئن الذين كفروا بما عملوا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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنَ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ هُوَ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 o, belli bir